يا أمة الأمجاد سيري العلا إن ونهضتنا على معادي <تصفيق> أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد يا أمة الأمجاد سيري للعلا إنا ونهضتنا على معادي الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا نقف مع معركة من كبرى المعارك التي خاضها المسلمون مع النصارى في الجهة الغربية من العالم الإسلامي وهي معركة الزلاقة التي وقعت في أرض الأندلس ومع بطل هذه المعركة يوسف ابن تاشفين ومن الإنصاف أن نقول ان المؤرخين لم يوفوا يوسف المغرب يوسف ابن تاشفين حقه مثلما وفوا يوسف المشرق صلاح الدين الأيوبي حقه مع العلم أن البطلين تصديا لحركة صليبية واحدة وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المعركة لابد من مقدمة نتصور بعض أحوال العالم الإسلامي في تلك الفترة سقطت الخلافة الأموية في بلاد الأندلس وانقسمت الأندلس إلى دويلات وكانت حال المسلمين في الأندلس في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري يرثى لها حيث الخصومة والحروب حتى إن بعض ملوك الطوائف لم يتورع عن التحالف مع الدول النصرانية ضد خصومه من المسلمين ومن مساوئ الحروب الداخلية بين هؤلاء الأمراء أن دخل طليطلة إلى حضيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون نحو أربعة قرون وأحدث سقوط طليطلة ردا عنيفا أثار المسلمين في أنحال أندلس كلها أما النصارى فقد توحدت جهودهم على شحق دولة الإسلام ونبذت الممالك النصرانية كل خصوماتها وصار الجميع متحدين بجيش ضخم وبدأ القتال في الأندلس يتخذ صفة الحرب الصليبية ووصل النصارى إلى ضواحي شبيليا فأحرقوها ولكن الحصون الإسلامية قومتها مقاومة شديدة ورأى الأمراء المسلمون جميعا شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم فاتحدوا لأول مرة واجتمعت كلمتهم على الاستنجاد بالمرابطين فكتبت رسالة وقع عليها ثلاثة عشر من الأمراء المستقلين على رأسهم المعتمد ابن عباد تدعو المرابطين وأميرهم يوسف ابن تاشفين إلى أن يساعد وينجدوا أهل الأندلس وقد يوسف ابن تاشفين سلطانه في المغرب الأقصى وتجلت مواهبه منذ استلامه زمام السلطة وظهرت أخلاقه الرائعة في الحكم منذ أيامه الأولى وكان جوده وتواضعه يكسبه محبة شعبه وقد كون ابن تاشفين جيشا زهاء مئة ألف مجاهد وصلت رسالة أمرال أندلس إلى ابن تاشفين وقد كان يومئذ قد تجاوز السبعين من عمره فاستشار مجلسه الاستشاري الذي كان يضم عددا من الفقهاء ثم طلب من ابن عباد إخلاء حصن الجزيرة ليمتلك موضعا تشغله حامية من المرابطين تبقى على اتصال بإفريقيا وهيا ابن تاشفين نفسه وجيشه للعبور إلى بلاد الأندلس استدعى ابن عباد ابنه وولي عهده الرشيد وأخبره أنه قد عزم أن يستدعي المرابطين إليه وقرر تسليم حصن الجزيرة لابن تاشفين وقال لابنه والله لا يسمع عني أنني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام وعبر عن استعداده للتخلي عن ملكه والتنازل عن مجده ولكن يكن ذلك لرجل مسلم ثم أرسل سفارة إلى ابن تاشفين تحمل رسالة بخط يده وصف فيها أمير المرابطين بأمير المؤمنين ووصف له ما وصل إليه المسلمون في الأندلس من حال وأوضاع سيئة قبل يوسف ابن تاشفين الدعوة لنجدة الإسلام في الأندلس ولما أنهى استعداداته أمر بعبور الجمال ولم يكن أهل الجزيرة ولا خيلهم رأوا جملا قط وفي ربيع الأول عام 479 للهجرة عبر يوسف ابن تاشفين بجيشه وقد صعد إلى مقدمة سفينته ورفع يده نحو السماء فقال اللهم إن كنت تعلم أن في جواز هذا خيرا وصراحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه هدأ البحر وجازت السفن في أبدع جو إلى شاطئ الأندلس ثم تسلم ابن تاشفين فقلعت الجزيرة الخضراء باحتفال حضره القضاة والفرسان وحضره المعتمد ابن عباد أمير إشبيليا بنفسه فأمر ابن تاشفين بتحصين الجزيرة ورتب بها حامية تسهر عليها وشحنها بمقادير عظيمة من الأقوات والذخائر ثم غادرها في جيشه إلى إشبيليا وتعهد كل أمير من أمران أندلس أن يجمع كل ما في وسعه من الجند والمؤن لبث ابن تاشفين في إشبيليا ثمانية أيام يرتب قواته وينتظر مقدم الأمراء الأندلسيين في قواتهم وكان في هذه الأيام صائم النهار قائم الليل وقد أكثر من الصدقات وأعمال البر فتملك نفوس الناس غادر يوسف ابن تاشفين بجيشه إشبيليا مخترقا أراضي أميرة بطليوس ورتب ابن تاشفين قواته على النظام التالي الفرسان في طليعة المرابطين وعددهم عشرة آلاف يقودهم داود ابن عائشة تليهم قوات الأندلس ويقودها المعتبر ابن عباد وسار هو بعدهم بيوم واحد في جيش المرابطين يقوده هو بنفسه وصلت الجيوش قرب بطليوس ولبث هناك ثلاثة أيام في تلك الأثناء كان نبأ مقدم المرابطين قد وصل إلى معسكر النصارى فعقد النصارى مجلسا من الكبراء ثم حشدوا قواتهم وتأهبوا بكل طاقاتهم لخوض المعركة الحاسمة مع فاتح إفريقيا وفدت في الوقت نفسه لنجد النصارى سرايا من فرسان الأسبان والفرنسيين واتخذ القتال صفة الحروب الصليبية وكان للأساقفة والرهبان دور كبير في توجيه هذه الحرب والحث عليها وكان عدد جيش المسلمين في هذه المعركة 48 ألفا نصفهم من الأندلسيين ونصفهم من المرابطين بينما كان عدد جيش النصارى 100 ألف من المشاف و80 ألفا من الفرسان منهم 40 ألفا من ذوي العدد الثقيلة والباقون من ذوي العدد الخفيفة عسكر الجيشان المتحاربان في سهل الزلاقة وفرق بين الجيشين نهر صغير وضرب ابن تاشفين معسكره وراء ربوة عالية منفصلا عن مكان الأندلسيين وعسكر الأندلسيين أمام النصارى الذين كانت جموع فرسانهم لا تدرك نهايتها الأبصار وكان الموقف لا يحتمل التأجيل فما تحمل هذه الجموع الهائلة من المؤن كان قليلا مما يهدد الجيشين بالجوع إذا طال مكثهما لبث الجيشان ثلاثة أيام فأرسل ابن تاشفين إلى ملك النصارى كتابا يخيره فيه بين ثلاث إما أن يعتنق الإسلام أو يؤدي الجزية للمسلمين فإن أبل الاثنتين فعليه أن يبادر بالأهبة إلى القتال كتب ملك النصارى إلى ابن تاشفين قائلا له إن غدا يوم الجمعة وهو يوم المسلمين ولست أراه يصلح للقتال ويوم الأحد يوم النصارى وعلى ذلك فإني اقترح اللقاء يوم الاثنين فوقع هذا الاقتراح من يوسف موقع الرضا وتحدد اللقاء يوم الاثنين الخامس عشر من شهر رجب عام تسع وسبعين وأربعمائة للهجرة بيد أن المسلمين لم يدخلوا وسعا في التحوط ضد أي مفاجأة وارتابوا من نيات ملك النصارى فبعث ابن عباد عيونه بالليل ليرقبوا كل حركة في معسكر النصارى وكانت خطة النصارى أن يبدأ ابن عباد بالقتال قبل ابن تاشفين لأن المرابطين على حد زعمهم لا يعرفون البلاد وهم غريبون عن الأرض والذي يرشدهم هو ابن عباد فلو هزموه انكشف لهم جيش المرابطين عندها بعث ابن عباد برسالة إلى ابن تاشفين يخبره بغدر النصارى ويستحث نصرته أمر ابن تاشفين بعض قواده أن يمضي بكتيبة رسم لها خطتها وهي دخول محلة النصارى وإضرامها بالنار ما دام ملك النصارى مشتغلا مع ابن عباد وكانت خطة الزلاقة خطة مبتكرة رائعة تؤمن عنصر المفاجئة في المعركة بقوات احتياطية مرتاحة معدة للهجوم على معسكر العدو ذاته فقد جعل ابن تاشفين المعتمد ابن عباد في قلب المقدمة والمتوكل في الميمنة وأهل شرق الأندلس في الميسرة وباقي الأندلسيين في الساقة بينما وزع المرابطين في كماء تفاجأ العدو بعد استدامه بجيش الأندلس وتمنع الأندلسيين من التراجع أو الفرار تهيأ الطرفان للمعركة ثم سير ملك النصارى القسم الأول من جنده لينقض على معسكر الأندلسيين الذي يقوده ابن عباد ولكن دهش النصارى إذ رأوا أمامهم جيشا من المرابطين قوامه عشرة آلاف فالس يقودهم داود ابن عائشة أشدع قالت ابن تاشفين وأقدرهم ولم يستطع ابن عائشة أن يصمد للسيل الزاحف ولكنه استطاع ببسالته أن يخفف من عنف الهجمة وقد خسر المرابطون خسارة بشرية كبيرة وفر بعض الأمراء الأندلسيين لما رأوا ذلك بيد أن فرسان ابن عباد قاتلوا قتال الأسود الضواري، يؤازرهم الفرسان المرابطون بقيادة داود بن عائشة واستحر القتال وصبر ابن عباد صبرا عجيبا وقد أثنتخوا الجراح و. عقرت تحته ثلاثة أفراس وهو يضرب يمينا وشمالا وأيقن النصارى بالنصر عندما رأوا مقاومة المعتمد تضعف أمام سيل جندهم الجارف ورأوا حركة الفرار تتسع بين مسلمي الأندلس ولكن جيش المرابطين يقودهم ابن تاشفين كان يرابط وراء أكمة عالية تحجبه عن أنظار النصارى وفي هذه اللحظة الحاسمة وثب ابن تاشفين إلى الميدان وأرسل عدة فرق لمساعدة المعتمد وبادر بالزحف في حرسه الضخم واستطاع أن يباغت معسكر النصارى وأن يحدق بهم وعلم قائد النصارى أن ابن تاشفين قد احتوى معسكره فترك مطاردة الأندلسيين وارتد ليسترد معسكره ولكن ابن تاشفين انقض بجموعه المضفرة على النصارى كالسيل وقد قاتل ابن تاشفين قتالا شديدا فقتلت تحته ثلاثة أفراس وأخذ يثب بجواده بين جنده وهو يذكي حماستهم ودام القتال المرير بضع ساعات وجمع ابن عباد وابن عائشة قواتهما فأصبح جيش النصارى بين مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين وحقت عليهم الهزيمة وكانت الضربة الأخيرة حين استطاع أحد حرس ابن تاشفين أن يصل إلى ملك النصارى ويطعنه بخنجر في فخذه فبادر ملك النصارى إلى التراجع والاعتصام بتل قريب ولما حل الليل انحدر تحت جنح الظلام هاربا ولم ينج من جيشه سوى أربعمائة أو خمسمائة فارس معظمهم جرحا ولم يصل إلى طليطلة سوى مائة فارس وقضى المسلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون أناشيد النصر شكرا لله عز وجل فلما بزغ الفجر أمر ابن تاشفين برؤوس القتلى فصفت في سهل الزلاق على شكل هرم ثم أمر فأذن الاصطلاة من فوقها كانت معركة عظيمة نصر الله جل وتعالى فيها الإسلام وخذل فيها عبدت الصلبان فقتل منهم مائة ألف وثلاثة وأربعون ألفا وأسر منهم ثلاثة عشر ألفا وغنم المسلمون منها شيئا كثيرا انتهت معركة الزلاقة بنصر عظيم رد سيل النصرانية الجارف عن بلاد الأندلس المسلمة فغنم الإسلام حياة جديدة في الأندلس امتدت أربعة قرون وإن الفاتح المجاهد الصوام القوام يوسف ابن تاشفين هو أحد أولئك الرجال الأفذاد الذين اصطفاهم الله جل وتعالى لتغيير وجه سير الأحداث في التاريخ فهو الذي جعل من إفريقيا الممزقة دولة عظيمة موحدة وقد شاء الله لهذا المجاهد أن يموت على فراشه مثل سيف الله المسلول خالد بن وليد فقد توفي بمراكش يوم الاثنين الثالث من محرم سنة خمسمائة للهجرة وقد بلغ من العمر نحو مئة عام فرحمه الله جل وتعالى رحمة واسعة وادخله فسيح جناته والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنتم مع برنامج امه الامجاد لفضيله الشيخ ناصر الأحمد.